بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل إِلَّا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا واقوم مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما قصته عذابا أليما يوم ترجف, الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا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 كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون ان كفرتم يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا, يوم يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ان ربك يعلم تقوم من ثلث الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصون فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيم الصلاة وأتّسّكَة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خير را واستغفر الله واستغفر الله